قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أنامنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 أَلَ فِرْعَوْنُ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إنما طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ